هل للعلال للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرا وردت الورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عيناني كلمته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأنفلة وإعجاز ترى يسبي العقول بحكمته وبيان يصاحب القرآن يصاحب القرآن يصاحب القرآن يصاحب القرآن يا صاحب القرآن يا بدر الدجا أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمراني بشرى من جعل الكتابان سهول ينير قبرا ضيق الأركان تلقاه فيه يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع طاني يوم بذكره سكب دمع طاني